بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما ادراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبسوط وتكون الجبال كالإحن المنفوث فأما من سقل المماذين فأمه هاوح نار حامية فهو في إيشة الرادية maar om man voor om mu hu hu hu